الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الحم دِصاق المُس تقيم مصاق الذي أن تَلي بم وير المغ wa ir il mabub bi ali <laughs> se من قلك وبيل bị làg là vi Ta B e is the Oh a uh -oh. ancado não cu eu zahab bi I love you. o <laughs> a وإن كنتم في ريب مما نذكر mas وَمَن شَرَّعَ لَنَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَمَّا لَهُمْ جَنَّات shall ò bon fa ma faò man lavina a man fa الحق من رب ذب وأما الذين كفوا Hulazhi khalqa lako